أَلَمَّا آنَ بَأْسُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قُلْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ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 ولا توكلا رَغَدًا رغدا حيث شئت ما وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدٌ حَيْثُ شَئَتُمَا وَلَا تَقُرَّبَهَا ذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَا الشِّقَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ 119. وقلنا اهدفوا بعضكم لبعض وَلَكُمْ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 110. فتلقى آدم من ربه كلمات فساب عليه إنه هو التواب الرحيم